طب يا ترى ده ده من غرور ولا سكة. <تصفيق> مين شخصيه انت تتعمل من لا لا انت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مين فادي يوسف عادل, <تصفيق> عادل؟ <فتا تصفيق> مثل لشخصيه مين صح عايزين نشوف مثل كده في الانجيل شخصية سويه مين في الانجيل شخصيه سويه مثل يوسف يوسف يوسف ايه المواقف اللي عملها تتبين ان شخصية شخصيه سويه اه هو هنا بيقولوا الثلاثه دول اشتركوا مع بعض في شخصيه بيقولوا يوسف يوسف كان شخصيه سويه ان هو كان عنده مبادئ كان عايش بيها ده الكلام اللي هو ب ب اللي بشوي قال لنا عليه ان هو الشخصيه السويه يبقى عندها مبادئ وعندها حاجات تمشي عليها اسس دي شخصيه سويه مين ثاني شخصيه سويه تقدر ها بليه ازاي شخصيه سويه عامه قصته من شخصيه تاني؟ من انجيل لا من انجيل مش من ببصش زي. قالوا <تصفيق> <أم> يوسف بس السيده كانت في دي قصه تانية لوحديها دي, دي واحدة كده دي خارج الحسابات دي كانت شخصية احب بالك سيب المتير <تكلمه> بولس يا جماعه بنطلع مثل من النماذج الاولانيه يعني كان هو كان وفيه وفيه وفيه في ايه وفي ايه وفي اش اختصاويات دي فاللي قال له يوسف اللي قال له يوسف قرروا عليا اساس لانه مبادئ ثابته رد يا يعني عنده مبادئ ثابته واقعد تاني بولس لا بولس مم. مم. كان هو كان عنده اسرار وكان كلام كويس قلت انت شخصيه مستر اه تعرف. شو تعرف مين لا, لأ, لا احنا بنتكلم على الحاجات دي ولا اه <تصف> بوليس الرسول زي انا انت متفق معاهم على بوليس الرسول اه انا اللي هاخد استواحدي بقى طب ليه الرسول اخش مجموعه زي النقطة اللي أنت قلتها إن الشخصيات سوية قبل للتغيير متطورة أنا لو افتكرت إن أنا مش غلط أبقى قابل إن أنا أتغير مش أتكبر ولا مش أتغير ليه ليش معنا؟ استير كان عنده صدق وعنده إيمان بالحاجة اللي هي بتعمل هذه. تاني ايه تاني موسى موسى, موسى كان شخصيا سويا في ايه لو كان عنده مبادئ ان هو يسمى كان مربونا حتى ان كان مبادئ بس هو مش كان في الاول بيخاف خايف لما كان ربنا كلمه ركز معنا في الحوار ده بعد ذلك وبيتكلم بيقول لك موسى فدول موسى كان شخصيا سويا ليه هو مش موسى كان في البداية لما ربنا كلمه طب ما احنا بنتناقش من لما كلمه في البداية راح قال له انا سائل لساني مش قادر اتكلم انا اتكلم ازاي هو ده ده ده ده ده صغر نفس ولا تواضع انا الشخصيه دي مش على الحلقه بس صغر نفس اه صغر فبقى عنده صور نفسه بقى بجهات مواجهش الموقف مواجهش الموقف هرب يعني نفسه يا جماعة في موضوع موسى فأول 40 سنة فات موسى شخصية من السوية شخصية موسى تلت أربعينات أول 40 اللي كان عاش فيها بيت فرعون وكان بيتصرف بنفس الفكر بتاع الفرعن فهي حبيب اللى كنت يقول مش السوية فأنا مقيدة كذير أول 40 سنة شخصية من ال التانية اللي هي في الصخرة اللي هو بقى كانت مرحلة اللي هي التغيير بقى اللي هو من إنسان آه عصبي آه همجي آه ياخد حقه إيده بيفقد بفكر الفراغة أو بفكر المصريين وبذاته لأنه يتحول لفكر حد يبقى كده طيع حد يتبهدل ويبطحن كتير فيجي بعد 20 سنة في الصحراء بهدلة أما يجي ربنا يزهر له يقول له تروح لي مكانان تعمل كذا يبتدي يسنع ويبتدي رغم أنه كان في الأول عنده شوات صغر نفس أنا مقدرش أقول مقد لحد ما رب لحد ما قال له في الاخر ارسل بيد من ترسل ان خلاص مش هقدر اروح لكن في الاربعين سنة سنه في حياه موسى كل الشخصيه الثويه دي عنده ثقه في نفسه عنده ثقه في ربنا في الاول حلوه جدا انه يروح لفرعون ويقول له هنتكلم ونروح الحته الفرعونيه ونخرج طب هتروح فين ما عرفش. ياخد الشعب ويمشي ويفضل ماشي ماشي لحد ما يلاقوا طوب البحر جاي وراه والناس تقول له انت خلاص جتنا انك مش يستسلم وقولوا انهم خلاص اللي انتوا عايزين يعملوه حد وصل جدا جدا في ربنا وصل جدا جدا في نفسه وعارف في يعمل ايه فاخر 40 سنة في حيات موسى اللي هي الشخصية السوية تتفرج عليها ما تقعد تقرأ في, في, في سفر التكوين في اواخر سفر التكوين او في نص بالتاريخ سفر التكوين تتفرج فعلا على الشخصية السوية الموسى فوقع شخصية سوية في اخر 40 سنة في عمر داود فيه داود طبعا داود في النهاو وصف ربنا صفة عن يهد حط فعلا هدف أولا قدامه وهقول بلنه وصف ربنا وصف نفسه وعليه لن تيجي نطلع حاجة زياد عن الصفة نقولنا في نوصة صفة يعني داود اتناش معه بعد كده نطلع حاجة بداود من ضمن اللي قالها في الموضوع بتاعه اه شخصية سوائك يعني له الأول الشخصيات اللي قلنا عليها عشان ما تنساش ما تقولش حاجة ما تكرره يوسف قلنا يوسف أنه كان ثبت على موقفه ومبادئه هنا كان بولس, بولس كان قابل للتغيير والتطوير إن هو غير نفسه اتطور وتغير قلنا مين تاني استير ثقة وإيمان كانت واسقة ومؤمنة جدا باللي هي فيه أو اللي هي واسقة منه قلنا بعد كده مين تاني موسى برضو موسى دي شخصية متغيرة ونأخذ منها ثقة وإيمان هو الكلام اللي تكلمنا ده فيه كتير ثقة وإيمان وشخصية متغيرة اتغيرت انه اتغير, اتغير من الوحش للحلوة او اتغير من الشخصية الشخصية خالص دلوقتي بقى احنا بنتكلم داود مين داود فيه ايه بقى نتفكر مع بعض ما هيش محن لدينا حاجة غير الثقة حاجة جديدة للشخصية ساعد ابن صاحب نثان ساعد لما نثان و... مات اه مفيد. اه اللي هو كان قاع ساعه 10 ساعه ما كانش حد مهتم جدا ده النقطه اللي اتكلم فيها بشوي لو كان وافي بالعهود لان كان في عهد بين داود وبين نثان ان كل واحد ليهم هياخد يهتم في التاني الثاني او بعل فاما نثان مات داود دور على مين في عيله نثان فلقى في فيش ده واحد اعرض اثناء الحرب وده القريه بتجري بيه بسرعه وقع من ايدها على رجليه فبقى مشلول او بقى اعرج رجله كده فدي وفى بالوعد داوود انه خدوا عمل معاه معروف ايه تاني ممكن صح هو فعلا تمرد في الاولويات حاطط الاولويات الاولى ربنا تتفرج عليه في كل موقف حتى قبل ما يعمل حاجه حتى لما اطلع حرب يا رب اطلع الحرب ولا ربنا يقول له اطلع يطلع اعمل كذا اما يجي له موت شاوي شاوي اللي بيدور عليه عشان يموتك اه هو بيخش يموتك ربنا قدامه لا حاشا لي ان امد ايديا لما تسيك مين مسيح الرب ماقدرش ربنا في اولوياتك ممكن يكون عليه تواضع النقطه اللي قلت عليها تواضع داوود كان ملك عارفه ليه ملك ملك اسرائيل اعظم فتره لمملكه اسرائيل لحد النهارده فتره حكم داود وسليمان اعظم فتره عشان كده اليهود لحد النهارده نفسهم كل مناههم ان يرجعوا يرجعوا تخيل ملك اسرائيل وهو واخد التابوت راجع به عشان يحطه في البلد كان عمال قدامه لحد ما كده بتعمل يعني هو ما كانش باصص عليه كان كل فرحته، ما كان كل نفقه وانشغاله بربنا وبتابوت عهد ربنا وناسي خالص موضوع انه مالك ماخذ اي برستيج وليه بشكل معين في المشرخ خالص ما فكرش كده كان كله طوابع قوي اما يجي يتكلم شاول يقول له انت رايح تجري ورا مين تيجي ورا كلب ميت ورا بالغ ووصف وصف نفسه بالوصف ده قدام شاول الملك رغم ان شاول كان اترفض وشاول كان ساكن وروح شريرة وشاول خلاص كان ربنا رفض وخلاص او قال له انت مش هتبقى الملك ولا هيبقى الملك يبقى داود وكان في ايد داود انه يموت شاول لكن هو مامشيش بالمبدأ ده مش بمبدأ واحد بس اللي انت قلته اولوياته مسيح الرب شاول هو ممسوح من عند ربنا يبقى انا مقدرش حتى لو ربنا رفض انا مقدرش ميجي ايجي عنه اللي احنا بنقع فيه على فكرة واحنا ده نيجي عند مسيح الرب اللي هو الكاه انا اقول ايه? خلاص بك. يشرب. ان شاء الله غلطان. اعملني اعملوا زي انا اعملوا. طب هو غلط. داود ما عملش الفكرة دي. مش فكرة مسيح الرب. حد تاني. وفي داود برضو النقطة داود لما في الخطيئة هو برضو عشان الحين النقطة اللي الكلام فيها بشوي قالك انا الشخصية السوالة حط هدفها ربنا في الاول اكيد هيجي عليهم ويرجع نفس النظام. داود في عز الخطيئة لما ويعف الخطيئة جعل يوم ورجع. فبعد بالشخصية سوية شخصية تانية من فلنجيل. ايوب في ايه؟ لما بس في موضوع ايوب في شوية كده فترة خالص. آه كان واخد آه واخد في نفسه يعني ثقة زيادة عن أنا مفيش حد انا مبلطش انا مش حاجة ولا ده ربنا يعمل معايا كده. ايمتا. وقعدوا زميله اللي كانوا بي... بيواسوه اللي هم الثلاثة اللي كانوا معاه دول. وصلوا لمرحات اللي هم تعهون. زودوا عليه المال خالي. هما يقولون تغطان. ديقولون هما غطان في ايه. لحد اللي في الاخر عدل منه. والمركب دي. قولوا لنا كده. قولوا لنا ربنا بتجعلوا كل حاجة اضعاف. ثلاث فتية. ثلاث فتية. تلت فتية. فانت دول مبدئهم ان ماله مش عارف لا في طير ولا حاجات الملك دي هو ده المبدا صح فعلا حاطين حدود حلو خالص بينهم وبين حال هو الف الموضوع بتاعه ان انا مش أغير فكري ما اغير في قيمتي فاكر لما قال ممكن تهزر مع واحد زميلك فتنزل في هزار لمرحله معينه عشان فكره معينه هم هيموتوا كل الناس هتروح تزبط كل الناس هتزبط وكل الناس تسجد واحنا الثلاثه بس ما نسجدش ازاي لا عندنا مبدأ. عندنا اولويات. عندنا حدود من عدهاش. عندنا فكرة ما نغيرهاش. عندنا ثقة. في, الف... في مضوع الفتحة التالتة فيه شوية حاجات او امثلة للشخصية السوية اللي الكلامنا فيها حلو خالص. بالمناسبة لو لو عملوا كده. هتزجد ولا مش هتزجد. مش هتزجد. طب كل الناس هتزجد. هتزجد ولا مش هتزجد. طب بس سؤال تاني. اما في موقف وبنشتئ. اقولك شتمت ليه؟ ما امهو ما تقولي الناس علي أنا. ما كل الناس بتشتم هي جات عليه انا؟ لأ ما كل الناس سجدت هي جات عليك انت؟ شفت احنا بنضيح حاجات مننا ازاي ازاي؟ هنجدب يعاني بتكدب ابيض ما بتفرجش وكل الناس كدبت عشان تعدي هتخش الكرازة مثلا قالك لحد سن 16 سنة وانت 17 انت كام؟ 16 يعاني بتكدب؟ مش مش يعني هتفرق ايه؟ اجذب عشان تعرف رغم ان في في الانجيل آية صريحة صريحة خالص. تقول الكذاب مش يخش السبب. عشان كتبة هالله عبيت اهيه كتبه بيضه ما تدخلكش السبب. الفاتلة الثلاثة ما خسروش المبدأ. في مبدأ يقول ان انا للرب الهك تسجد واياه وحده تعب. ربنا بس اللي سجد. انا مش هزجد لحد تاني. لكن انا هنا بكسر مبداي ممكن اجد. ممكن اجد. ممكن أحلى. رغم ان انا اما جيت سالتك في الاول قلت لك هتسجد ولا مش هتسجد قلت لي مش هسجد وعلى فكره لو جه حد دلوقتي قال يا هتبقوا مسيحيين ولا تموتوا كلنا واحد هنقول هنموت صح هتقول تسيب المسيح بس انت بتضحي بايه الحاجات الصغيره دي عايز حاجات العبيطه الصغيره دي كد، 2000 شتيمه سرقه اي حاجه من الحاجات اللي هي ضميرك ممكن يخدرها شويه لكن نيجي في العنوان العريض اللي هو هيبقى كده صوره تحت دفات في جناستك كده انه ما انكرش المفيح بس انا انكرت حاجات كتير حاجات تانيه كتير خدوا بالكم خدوا بالكم خالص من الحاجات دي حد تاني الام اللي هي ابراهيم في موقف صحي ماشي سنه ده كان خلاصوا فعلوا ابراهيم بالوثقه انثقه جدا جدا في ربنا الابن الوحيد اللي يخلفه ربنا يقول له قدمه واللي حاضر وهنا بيقول هنا مايكل بيقول القديسه مونيكا قاعده تصلي لابنها كم سنه على دول سنتين جدا خلاص خلاص انا ما بوقعش كده احنا احنا خدنا خدنا موضوع جميل تنمية بشرية وفي نفس الوقت بعديها انتوا طلعتوا نقاط وطلعتوا الموضوع ده طلعتوا من شخصيات في الإنجيل بس ملخص كل ده يا كرولوس ملخص كل ده لو خدتوا بالكوا من حاجه ان انا شخصيتي ممكن تتغير يعني انت لو دلوقتي شخصيتك بعد ما اتكلمنا وطلعنا من هنا شخصيتك مش سوية انت في ايدك تخليها شخصية سوية انت في ايدك تتغير احنا قلنا استاذ ماجد قال ان موسى اول 40 سنة شوف 40 سنة شوف شخصيك اتعاملت ازاي ومش سوية خالص وبعدها بقى ايه شخصية سوية جدا كون ان جاببين له اضرب الصخرة بالعصاية عشان تطلع مية بمنطقتك انت لو جه حد جاها تقالك اضرب شوف ده كمة.. لا بس شوف ده كمة ده كمة الشخصية السوية والثقة والإيمان في ربنا انا ممكن اضرب صفرة بمليون عصيب تلاش مية انا عندي إيمان وصل ان ربنا هيعمل ايه بس في حاجة انا هو رود ده وقت هضرب وقارب بس اما يجب اتعرض لمطف ازا كده تركلي هيرول الامثال اللي عدتني صح؟ هبص موسى هشوف يوسف مخ هيرجع بالذاكرة مورة موسى دلوقتي. كان تخيل اول واحد استخيل بقى النجاء اول واحد يحصل معا كده يعني لو انت اذوقت سمعت صوت قلت لك سيب برسويف سيب ارضك وعشاركك واطلع روح الصحب شكلك هيروح لمين؟ ابراهيم حصل معا كده القديس فلان حصل معا كده القديس حصل معا كده هتجي واخد بعضك وطورك تتخيل ان موسى ده او يا اول واحد يتقنروا حاجة ما كانش عنده خبر قبل كده ولا سمع نموذك كان قبل ويتصرف تصرف زاجي هديك هدى بالنسبة له حاجة ص طيب احنا دلوقتي هنبخ النماذج دي ونتصرف